يقطف في الإنسان كل فضيلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج مع الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدين الكرام قال تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار فلقد خلق الله السماوات سبعا والأرض سبعا واختار السابعة من السماوات فاختصها لعرشه وخلق الله الجنان واختار منها جنة الفردوس وجعل عرشه فوقها وخلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين ثم اصطفى من أول العزم الخمس الحبيبين إبراهيم ومحمدا ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله على سائر خلقه فرفع ذكره وشرح صدره وأعلى قدره وخلق الله الأمم خلق سبعين أمه اصطفى من هذه الأمم أمة الحبيب المحبوب فجعلها خير أمة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله زكاه ربه في كل شيء ومن زكاه ربه فلا يجوز لاحد من أهل الأرض قاطبة يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم زكاه ربه في كل شيء فقال له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام حلقة اليوم تحت عنوان الرسول الزوج ما أحلى أن يكون الحديث عن المعلم ما أحلى أن يكون الحديث عن القدوة ما أحلى أن يكون الحديث عن الرسول الزوج اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله نارده مشاهدين الكرام قبل ما ندخل في حلقتنا وفي حدثنا في البداية حينما نتكلم عن الزوج وحينما نتكلم عن العلاقة الأسرية والعلاقة بين الزوج والزوجة لابد أن يكون معنا دائما صاحب الأسلوب السهل الميسر المحبوب فضيلة الأستاذ الدكتور يسري محمد هاني الأستاذ بجامعة الأزهر أنا معالي الدكتور أحواني سعادة بحضرتك الله الله وبركاته كل, كل عام أنتم بخير والإخوة المشاهدين والأخوات الله المشاهدات, الله المشاهدات الله على خير وبركاته يا رب الله ومأمين في البداية مشاهدينا الكرام النهاردة احنا أعلن اسم الفائزين اللي معانا في مسابقة برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم احنا عارفين ان في يوم مع جائزة الجائزة فيها رحلة عمره مقدمة من شركة تيري جولي للسياحة وشركة مصر الجديدة للسياحة وهناك مبلغ مادي في 2000 جنيه معنا في اليوم التالي من شركة المدينة المنورة للبناء والتسليح حنقول احنا كان السؤال معنا امس متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم واين ولد يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول في مكة اللي فاز معنا الاخ محمد نصر عبد النبي من الهرم والثاني الاخر ضياء جودة من البحيرة بالتأكيد حنسعد بيهم وياخدوا جيزتهم معنا على الهواء مباشرة المشاهدين الكرام علشان حنقول السؤال الجديد حنقول السؤال الجديد وإحنا السؤال اللي هنعلن اسم الفائز معنا إن شاء رب العالمين برحلة العمرة يعني السؤال اللي كان موجود ما اسم والد النبي؟ ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هنقوله في النهاية مع أستاذنا الدكتور يسري محمد هاني إن شاء رب العالمين وإن شاء الله جايزته رحلة العمرة أسأل الله تبارك وتعالى الفوز للجميع في الدنيا والأخيرة هنرحب به محمد نصر عبد النبي نسعد به والأخضياء جودة من أجل أنهما يتسلم جائزته أهلاً وسهلاً السلام عليكم.اللهم صل على النبي.السلام عليكم.اللهم صل على النبي.اللهم صل على النبي.اللهم صل على النبي.اللهم صل على النبي.اللهم صل على النبي.اللهم صل يا ربي يا رسولا للوراء يا من بفيضك يرتاوي الضمان يا من بسنتك العظيمة نهتدي والشرع فينا يقطف الانسان كل فضيله اهلا بكم مشاهدينا الكرام انا يعني كنا نوهنا إن في مفاجاه هنقدمها لحضراتكم النهاردة في الفطار اللي دائما بنفطر فيه الشارع مع احبابنا واهالينا في كل مكان هنقول النهاردة احنا فطرنا بالفعل مع ناس محبين وناس أحباب وناس غليين على قلوبنا وناس كتير نفسهم يشوفوهم ويعرفوا مين هم المفاجأة ومين هي المفاجأة اللي احنا هنعلن عنها مش هقولها ولا هنحرقها ولكن هنشوفها بكرة إن الوقت يمر بنا سريعا عشان المسابقة ولكن هنقول بكرة وحنشوف الفقرة باذن الله رب العالمين وحتسعدوا بهم باذن الله رب العالمين دكتور يسري الرسول الزوج انا عايز, عايز ابدأ مع حضرك في البداية يعني يعني ايه معنى القدوة معنى القدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم الله سلام. سلام. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرم زوج وأبر زوج يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي وأنا المحب وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. صلى الله عليه وسلم قد لامني فيه العزول قد لامني فيه العزول ولو درى نعم الغرام به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد سل الله عليه وسلم نحمد الله أن شرفنا بالحديث عن سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله والله عز وجل امتن علينا بمنة أن جعل الرسول لنا قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة, أسوة حسن. حسنة ونلاحظ أن كلمة أسوة هنا قيدت بالوصف نعم. أسوة إيه حسنة نعم. والعلماء يقولون إذا قيدت الكلمة بوصف دلت على زيادة المعنى يعني ربنا لم يقل لقد كان لكم في رسول الله أسوة إنما أسوة إيه حسنة إيه الزيادة أن الأسوة الحسنة في النبي صلى الله عليه, <تصفيق> عليه وسلم أن كل واحد من الأمة يستطيع أن يتأسى برسول الله دون أن يجد مشق فالغني الذي يرتدي أعلى ألوان الثياب وأغلاها يجد أسوته في النبي عليه الصلاة والسلام والفقير الذي يلبس المتواضع من الثياب يجد أسوته في النبي والذي يأكل أفخر ألوان الطعام يجد أسوته في النبي والذي يعيش على شظى في العيش يجد أسوته في النبي إذن فالأسوة بالنبي أسوة حسنة لأن كل فرد في الأمة رجل أو امرأة فتى أو فتاة كبير أو صغير يستطيع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم دون مشقة إنما لو طلبت القدوة أو تمثلت في غير النبي أو, ما أو, في, أو في غير من يتمثله بالنبي أجل المشق يعني سمعت برنامج زمان في الإذاعة المزيع مقابل شاب فبيقول له من مثلك الأعلى يعني من أسوتك فقال عن أحد الفنانين المغنين المشهورين في أيامه قال فلان قلت الله يا ابني ما ينفع يكون أسوى لأنه مكتوب عنه في المجلات إنه بيلبس مئتين بدلة في السنة تقدر تلبس مئتين بدلة في السنة نحن بنلبس البدلة واخذينها بالإيجار فما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه تبقى إيه؟ الحسن الحسنة ثم إنك تقتدي بمن علمه ربه صلى الله عليه وأدبه ربه وزكاه ربه وقال وإنك لعلى خلق عظيم, عظيم. مهما قال القائلون كما قلت سعدتك ومهما وصف الواصفون فلم يبلغ فلن يبلغ في النبي قول الله فيه إنك على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم إذا فحينما نضع أسوتنا أو نأخذ أسوتنا الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الكمال والجمال والجلال الثلاثة الله الله الله الله نأخذ الكمال والجمال والجلال والجلال, والجلال. الكمال لأن الله كمّله والجمال لأن الله جمله والجلال لأن الله كساه بالهيبة صلى الله عليه, <سؤال> عليه وآله وسلم <سؤال> يبقى إذن حينما تقتدي بالحبيب صلى الله وسلم فإن الله يكملك ويجملك ويلبسك ثوب الوقار والهيبة ولا يكون ذلك إلا لمن سار على نهج الحبيب المصطفى وتأسى بالحبيب المصطفى وتعلم من الحبيب المصطفى ومن هنا كان معنى القدوة وكان معنى قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة, أسوة حسن. حسن عليه الصلاة والسلام عليه الرسول الزوج دكتور يسري كيف م. كان يدخل بيته نعم. عليه, الصلاة عليه الصلاة والسلام الحقيقة أنت أدخلت على قلبي سرورا عظيما الله أدخل الله على قلبك السرور وعلى إخواننا المشاهدين آمين. المشاهدات آمين. الحقيقة الحديث عن رسول الله له طعم نعم وجمال عجيب ليه لان انا وانت نسأل الله ان يرزقنا حب نبينا يا رب يا رب لما بنتكلم عن النبي بنتكلم كلام المحب وكلام المحب غير كلام الاجير يعني انا لو بتكلم عن النبي كلام الاجير يعني هقول كلمتين واخد ارشين وامشي هسدد خنات إنما لما اتكلم عن النبي كلام المحب يبقى الكلام فيه عاطفة فيه شوق فيه قلب موصول بالحبيب عليه الصلاة والسلام والإنسان دائما يخلص لحبيبه ويتقن الكلام عن حبيبه بل إني أقول كل من يتحدث عن رسول الله فإنه يستمد ثوب التوفيق من الله الله الله الله الله يحب النبي يحب من يحب النبي ويؤلي قدر من يحب النبي صلى الله عليه وقدر من يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآن في جوانب السيرة الزكية الحقيقة أنت يعني تحذو حذوا طيبا لا. من جمال السيرة أنك تجمعها جمعا واحدا بمعنى أنك تجي على باب زي النبي زوجا وتروح جمع متفرقات هذا الباب من داخل كتب السير لا وتنسجه نسيجا واحدا فتجد الجمال إذا دخلنا بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه صلى وسلم, وسلم, وسلم, وسلم وأنا أذكر نفسي وحضرات المشاهدين والمشاهدات أننا ندخل لنتعلم لنقتدي، مش علشان نمصمص الشفاء أو نقضي أو خاتل لا وإنما عشان نتعلم نقول له يا سيدنا يا حبيبنا يا قلوتنا يا نور قلوبنا وضياء صدورنا نحن ندق بابك الآن الله وأنت صلى الله عليه كريم لا ترد زائرا نريد أن نتعلم يا سيدنا يا قرة عيوننا أن نتعلم كيف نكون أزواجا ونتعلم أيضا كيف تكون زوجاتنا في البيوت حينما نذكر النبي الزوج سنذكر الزوجات. يبقى إذا أريد أن ينتبه المشاهدون والمشاهدات لهذا الجمال وذاك الجلال. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزور بيته تجد زوجا من الطراز السامي. صلى الله عليه وسلم. الطراز الرفيع، الودود، الكريم، الحليم، البسام، المتعاون، الذي يعفو. ويصفح ويرحم ويرفق فيعطي النموذج الأعلى لزوج يقود بيتا حينما تقلب في سيراته صلى الله عليه وسلم تحت هذا العنوان ستجد السيرات تقول لك نسمع كده إخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا دخل بيته نشر السرور في أهل بيته صلى الله عليه وسلم نعم. يا سلام صلى الله عليك صاحب الخلق العظيم إذا دخل بيته نشر السرور في أهل بيته كيف ينشر السرور مم. اسمع بخية روايات كان إذا دخل ألقى السلام نعم. السلام عليكم ويبين صلى الله عليه وسلم البركة التي تدخل البيت يوم رب البيت يدخل يقول السلام عليكم الله الله الله فأقول يعني. لأنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح يا أنس إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكن بركة عليك على أهل بيتك وتلاحظ في الحديث معايا بركة الله فيك إن النبي ما قال شيء يكن البركة أو تكن البركة قال يكن بركة فتركها منكرة منونة أي بركة لا حد لها ولا عد كيف تأتي البركة من السلام عليكم يا رسول الله قال إذا دخل الرجل بيته فسلم على أهل بيته قال الشيطان لأتباعه لا مبيت لنا عند الرجل وإذا وضع الطعام فسمى قال ولا عشاء لنا عنده أدي البركة بس خلي بالك معايا بقى, بقى من حتة لطيفة أو أنا ممكن فعلا ولا أقتالي النبي عليه الصلاة والسلام وادخل البيت ألقي السلام ولكن ولكن بدخل البيت ونمبوز ومكشر ويعني شيء هم الدنيا على تافي لا ما عملتش السنة لم اختد النبي الزوج كان النبي اذا دخل نشر السرور اي دخل مبتسمة مهما تكن المتاعب انا جاي من الخارج وداخل بيتي ومعايا مشاكل لا حد لا ولا عد ألقيها على عتبة الباب وأدخل من باب بيتي مبتزما وقول لأهل والأولاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيردون السلام ولكن عفوا يعني حينما ألقي السلام وأنشر الحب والمودة والسكينة في البيت اقتداءا بالمعلم والقدوة والرسول الزوج صلى الله عليه وسلم حينما يكون هناك حب أيوه. طب إذا كانت البيوت ليس تبنية على الحب في مشاكل وفي خلافات نعم. مهما تقول السلام عليكم الزوجة بتقابلك بوش تاني خالص نعم. وتبقى المشكلة طب نعم. كيف في هذه الجزئية نعم. كان سيدنا النبي ينشر الابتسامة وينشر الحب والود والاحترام والتقدير نعم. في أهل بيته نعم. طب كيف ننشر هذا والبيوت فيها مشاكل عظيم بعد هذا الاتصال طيب السلام, السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسلام أهلا, أهلا السلام عليكم عليكم السلام اتفضل يا حي الحمدين أنا حي قناة الرحمة وكل كل عام وأنتم بخير وانتب الساعة اتفضل أستاذ حسن اتفضل أيها فندم أنا بس كنت أسأل على زوجات الرسول عليه السلام عليه تزوج السلام تزوج كم وحدة وكم وحدة مسلمة وكم وحدة ابتية طيب حاضر تابعنا تابعنا على مدار الحلقات وستجد ما يسرج بإذن الله رب العالمين معنا الأستاذ محمد أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم الو اهلا وسهلا الو اهلا بك يا فندم اتفضل السلام عليكم استاذ ملهم اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صوت التلفزيون يا اخي الحبيب الله يبارك فيك اتفضل استاذ ملهم وبحب يسري ربنا يبارك. يبارك فيك شكرا جزيلا لك يا اخي محمد الاستاذ عماد اهلا وسهلا لو مزار بيت ولا ون... اهلا وسهلا اتفضل استاذ تفضل عماد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بكتازن الحبيب أهلاً وصحباً الله مع أنت بخير تبصح وصلام. حبيب بخير إن شاء الله والأمة الإسلامية بإذن الله عز وجل يعني. يا رب استاذنا الحبيب يعني أنا معلش نقطتين خارج الموضوع كله يعني أنا لي أربع تيام بحاول أتصل بحضرتك عشان أحييك على البرنامج الرائع ده والمواقف العظيمة اللي بتقدمها حضرتك يعني ولكن يعني ليه نقطتين بالله عليك يعني مش هياخد وقت خالص والله معنا النقطة الأول انا اذكرك الاسبوع الماضي قلت لحدك انا من الباح الاحمر وعاود اتعامل معكم ولكن معدناش بنك فيصل فازاي المعاملة لم ترد علي يا اخي الحبيب اخي الحبيب الله يبرك لك يعني قل قلنا اترك رقم تليفون حضرت انت حضرتك بتتصل مرة واتنين وثلاثة وتواصلت معنا مرة واتنين وثلاثة عن الهواء وانا بتترك رقم هاتفك فكيف نتواصل معك ما إحنا تأترك رقم تلفونك ويتم التواصل معك ونشوف ايه اللي انت عايز وحضرتك من واسس الرحمة وإحنا خدمين وتحت أمر حضرتك بإذن الله ولكن اترك رقم تلفون ربنا برأ يبرفيك ألوس محمد أهلا وسهلا الله صواليو وعليكم السلام أيوه. ورحمة الله أهلا بيك الله كريمك بار بارساتك برجو الحمد لله تفضل شلون طيبين تبص الصحة والسعادة أنا بتكلم بس مشكلة بسيطة صغيرة مش هاخد من وقت أقل من ديا نعم أنا أخذ عنجو عقدة زي اللي بقاله اكتر من ثلاث شهور فبستاذن سيادتك بس لو اسمه بس ينزل على الشاشه كده ورقم تليفون اللي هو ايه حضرتك اخويا انا اخويا انا عنده اعاقه ذهنية بقاله اكتر من ثلاث شهور غايب عن البيت فانا فانا بستاذن بس طب انا هات الصورة بس حد. ما انا لحضرتك هات لنا الصوره واحنا لحضرتك في ال... على البرنامج على الهواء طب لو جيت قناه الرحمة اجي فين بالظبط يا في سياده حضر... ابعتها لنا بس على على البريد على مدينه الانتاج الاعلامي بوابه 2 واحنا ننشرها لحضرتك ونعلنها على الهواء مباشرة بالاسم ورقم التليفون والصوره وكل حاجه انا بستاذن حضراتكو الله يبارك فيكم اللي يتواصل معنا ويتداخل معنا يتواصل معنا من خلال موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه الرسول الزول انا عارف ان في سيدات كتير وفي اباء وامات كتير عايزين يتدخلوا معنا وفي مشاكل كتير الناس عايزه تقولها الناس عايزه تحكي اللي الناس عايزين يطلعوا اللي من اجل ان البيوت تبقى فيها السكينه والموده والرحمه فأنا بدعوا حضراتكم بسأذن حضراتكم بعد إذنكم من يتواصل معنا يتواصل معنا من خلال موضوعنا اللي بنتكلم فيه ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين أعود أستاذنا الجليل فبقول طب البيوت ما فيش فيها حب ما فيش فيها مواد ما فيش فيها سكينة نعم طبعا أنا الحقيقة لما قدمت بالبدء بالسلام وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبارنا إن القاء السلام مع البسمة باب لفتح القلوب نعم وباب للقضاء على المشاكل من أساسها والحقيقة أيضا أن لما هندخل في التفصيلات ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ملأ البيت بجو الحب والمودة وأخبرنا وعلمنا أن الحب في القلب قد يأتي بكلمة مم. قد يأتي بلمسة حانية تؤسس هذا الحب. كيف؟ كيف؟ نقرأ الروايات لا. مع النبي الزوج. صلى عليه الله عليه وسلم. فنجده صلى الله عليه واله وسلم يدرك ما يجول بخاطر الزوجة ويبعث إليها برسائل الحب والطمأنينة. يعني قل سرعى شه. والله يا عائشة أنا أعلم متى تكونين راضية ومتى تكونين غير راضية يعني شوف يقرأ رسائل العيون الله الله صلى الله عليه وسلم أظن أنك شيء أزكى من كده صلى الله عليه وسلم ذكاء في الحب أنا أعلم من حركاتك وكلامك متى تكون راضية عني ومتى تكونين غير راضية قالت وكيف رسول الله قال إذا كنت راضية عني فأقسمت قلت ورب محمد وإذا كنت غير راضية فأخسمتي قلت ورب إبراهيم قالت والله رسول الله ما أهجر سوى اسمك صلى الله عليه وسلم <تصفيق> طيب إزاي يبقى في حب في البيت ومفيش قر تقارب بين الزوجين ولا كلمة مودة ولا كلمة رحمة واحد يقول يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يا عم الشيخ كزوج كان بيدلع زوجته كان بيقول لا أحبك وتقول له أحبك قل اه إذا ما جاتش هذه الكلمة في بيت النبي ففي أي البيوت تكون طب يا عم الشيخ أنا عاوز دليل نعم أقول لك الحديث عند الإمام مسلم مختصر وعند غيره فيه زيادة تقول أم المؤمنين عايشة رضي الله عنها بات عندي رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم, وسلم حتى مس جلده جلدي النبي عليه الصلاة والسلام في الفراش مع زوجته نعم ولكنه يريد أن يقوم لصلاة الليل. والفراش ملك زوجته نعم والوقت وقتها فيعلمنا لرسم في الحب والوفاء والأدب والخلق عليه الصلاة والسلام فيستأذن رسول الله زيادة الإمام الطبراني بتقول إيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد عائشة أبتحكي قال يا ابنة أبي بكر أتأذنين لي أن أقوم لربي تقوم <تصفيق> الزوجة الطيبة تقابل الود بود والحب بحب فتأتي كلمة الحب في بيت النبي تقول إيه سيد فقلت يا رسول الله والله إني أحب قربك كلمة إيه أحبه أحب. كلمة الحب هي النبي والله إني أحب قربك لكني أوثر هواك هفضل أنت بتحبه ولا أنا بحبه فقم إلى مولاك كلمة الحب جاءت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أزواج من أول ما تزوجوا إلى أن يقابلوا ربا كريما ممكن الزوج ما يكونش قال لزوجته كلمة طيبة لكلمة حب ولا كلمة أود وفيه زوجة من أول ما تزوج ممكن ما تديش لزوجها برية ال البيوت الآن يقول لك عيب عيب تقول لها كده آه آه. البيوت الآن الحقيقة بيوتنا فيها جفاف عاطفي آه. صحيح وتعاني من هذا الجفاف العاطفي لذلك لما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجا يبقى بد ان احنا ناخد من سيرته الزكية ما يبدد هذا الجفاف العاطفي جميل فنقرب من بعض نعم. الزوجين نعم. عندهم الود وعندهم مم. القرب. طب كيف كان يعاملوا أهله؟ طيب من أجل أن نحن بق نقرب هذا. طيب بعد الاتصال. طيب. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمو علاء أهلاً بيك. جزاكم الله خير من كل عام وأنتم بخير. وتنصحوا وسعدت. ليه سؤالين للدكتور يسري بس أرجع إنه يجاوبنا عليهم. بجد. فضّلت. فضّل يا فل. دكتور يسري. حضرتك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تزوج من ستين عائشة بنت سيدنا أبو بكر الصديق وحضرتك في زمان هذا لو مثلا بنت حضرتك جالها عليك ستين حضرتك أو صاحبك وصديقك مش هتزوج له فكيف هزوج سيدنا أبو بكر الصديق بنت عائشة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حب له أم أمر من الله سبحانه وتعالى أو مثلا كما نقول أبي وأمي يا رسول الله تاني سؤال حضرتك اللهم صل على سيدنا محمد بيقول لك يعني حضرتك مثلا نساءكم لما يعني مثلا حتى احنا النساء العاديات بنتزوج مثلا الناس عاديين زين طب نساء حضراتكم اللي هم ربنا بيكرمهم بالناس المتدينين الشيوخ هل مثلا احنا مثلا هيبقى لنا يعني مثلا هم حظهم كويس واسعد حال لانهم بيضوا من نصيبكم مثلا فهل احنا مثلا ربنا هيعوضنا مثلا خير او مثلا النعمة اللي احنا حرمنا منها إن احنا مثلا نكونوا ازواج شيوخ او ناس متقيين او ناس بتعرف ربنا. احنا الحمد لله مكويسين كويسين بس مش بدرجة علمكم ومكانتكم يعني ورقيكم في الدين. قولي الحمد أوه. لله يا معلاء. الحمد لله والله. قول الحمد, الحمد, الحمد لله وعايزة المهم القلب يا معلاء. الحمد لله استاذ المهم بس. القلب يا معلاء مش الشهرة ولا, ال... لا ولا لا الفضائيات لا ولا الكلام ده كله. يعني النساءهن بيزيدوا في الدين وبي... وطبعا غيرنا بردك يعني برضو مهما كان برضو. لا يعني نبنا تبع العبادات للشعبية تمام, تمام, تمام يا معلاء ربنا يكرم طبعا نقاب وخمار وحيد وعمرة وأداء دين مضبوط من زينا برضو ربنا يرفع قدرك يا معلاء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا أبو يوسف أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم ورحمة السلام ورحمة الله أهلا وسهلا والله يسروني بالله أن يحبك أحب اللي يعلمه إلا الله ربنا يبارك فيك ويحبك يا رب واشقعت على هذا البرنامج القيم شكرا جزيلا لك الله يبارك فيك نحن من أرض الجزائر والله إننا نحبك حب الله علمنا الله في هذا البرنامج شكرا رب الله يكرمك ربنا يبارك فيك شكرا جزيلا ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب الله مאמין أعود شيخنا الحبيب كيف كان النبي يعامل أهله نعم هو إحنا تكلمنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا كأزواج وبين للزوجات أيضا كيف يولد الحب في البيت م. يولد بالرفق يولد بالتراحم يولد بالإحسان وأنا قلت أن أهمية هذه الحلقة أنها إن شاء الله ستعالج كثيرا من الجفاف العاطفي يارب يارب اللي بيعصف ببيوتنا يا رب. لما ناخد القدوة الصحيحة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني زي ما بقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة الحب أو كلمة الود والزوجة ترد عليه بكلمة الحب وكلمة الود م. ويجعل السبيل إلى زرع الحب في القلب سبيلا عمليا يعني لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام كزوجة لا. يقول إيه لأن تضع اللقمة في في امرأتك لك بها عند الله صدقه الله الله م. يعني إحنا عدلنا أكل وأنا جيت إلى زوجتي وقلت له تفضلي دي روح قلبي نعم. قالت وانت تفضل دي يا روح قلب او يا نور عيني أي. الله. احنا الاثنين خدنا صدقة انت تضع اللقمت في, في مرأتك لك عند الله صدقة ايضا الزوجة اذا وضعت نعم. ونولت زوجها لقمة على سبيل الود م. ليه أي لاننا بثثنا جو المودتي والرحمة أي. داخل البيت الزوج العنيف مش هيعمل الحكاة دي لا ده انت حضرتك بتقول دلوقتي يعني اه كلام رائع وكلام هو القدوة لو الزوج والزوجة بيشاهدونا الآن هيبصوا لبعض وهيبتسموا نعم وهيضحكوا ايه ده ممكن واحد يقول انا مين اللي يقول لي اروح قلبي ده دكتور يسري يعني بعد ما شباب وهنرجع نقول يا روح قلبي وهي تقول لي يا روح قلبي تحس ان فيها يعني ثقيله طب نقربها ازاي ونخليها بسيطه ازاي ونخليها حنينه ازاي ونخلي الامور ببساطه ازاي كيف نعيد في جفاف نعم, نعم. في مشاكل نعم, نعم. في مشاكل عديدة نعم. نعم ولكن كيف نعيد الحب عظيم. من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلى صلى بعد الاتصال طيب السلام عليكم <تصفيق> السلام عليكم, <تصفيق> عليكم, السلام. <أهلاً تصفيق> <وصحب>. عليكم <تصفيق> السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة وسهلا الله وبركاته كل عام وحضرتك بخير انت وصحابه السلامه وكناه <تصفيق> الرحمه كلهم بخير ربنا يبارك فيك اتفضل الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أشكر حضرتك على البرنامج اللي حضرتك بتقدمه بتقدمهن والله شكرا الحمد لله الحب متوفر مطفر وبين وبنزوب الحمد لله في كل حاج بس من أقل المشكلة تفتكر كل حاجة والحال الغلط عندي أنا ولا يعني زياجة عامل معي يعني أرضي الدكتور اللي جاوبنا على السؤال ده يعني شاعة ما ميبو حلوين الحمد لله مفيه ما بيش أسعد ممكن مم بس ساعة ما بيدخل الشيطان ويعني اكيد بيدخل اي بيت نعم عرفت لعلى كل حاج بيبس كل حاجة, حاجة وحس طيب حاج ده يعني هي التأثير من انا ولا ايه واضح نرد عليه حاضر طبعا حاضر حاضر اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام اهلا بيك افضل ربنا يجازيك كل خير يا, يا رب يا رب اللهم امين اتفضلي يعني احنا بنقول لو البرنامج رائع لو ما استناش بقول صلى الله عليه وسلم فعديت عيد اكتر من 10 مرات فيعني في لو ابتلينا من البرنامج ده بالصلوات على رسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام السلام. يكفي والله احنا محتاجين ان احنا نتمثل باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في سلام. كل صفاته فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم وانا تذكر موقف للرسول صلى الله عليه وسلم في لاسرتي عندما دخلت احدى زوجاته الطعام فقارت الأخرى وقصرت هذا الناء فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وقياد أصحابه موجودين فالرسول صلى الله عليه وسلم حول هذا الغضب إلى محبه ورحمة فأخذ يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت الأخرى تلطخ الثانية وتنظر إليها فضحكوا جميعا والموقف صار سبحان الله يعني حب وودة وأتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خارج أسراته وهو يحن على أمته عندما أتى إليه شاب وقال يا رسول الله ومعني أن أزني فلم الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب ولم يظهر عليه الصلاة والسلام دم إليه ودم منه وأخذ بيده وقال أتريده لأمك أتريده لأختك وأخذ يأتي إليه بالقوم حتى يخرج ويضع نصوته فوق فوقه فوضع رسول الله عليه الصلاه يده فوق صدره ودعا إليه فهذه كل المواقف الجميلة هي مش قصص احنا عايزين ناخد منها ان احنا ونفعل زي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا عليكم السلام والتحيات استاذ محمد أهلا بيك الو اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تسلموا لكم كل عام وانتم بخير طب الف صحه وسلامه والله انا حبيت اكلم حضرتك من الكويت اهلا بيك نسعد بيك الله يبارك فيك وكانت فرصة سعيدة ان انا اسلم على حضرتك ولك كل طيب الصح والسلام يبارك فيك وعلى الدكتور الفاضل والدكتور ودكتور... يسر منور ما شاء الله, الله والله نفسي اشوفه من 88 وانا كنت متغرب وكنا نزل ايام فيه. الانتخابات وكنا في قرية اسمها البرامون بارك الله فيك وسبحان الله فالمهم من جماعة التانيين يعني السلول ده ضغط علينا شوية شويه كلمة عمري ما بنساها بولكنك النخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى فيقتى باتيا بالثمري أنا حبيت بس أتسلم عليكم وقولكم ربنا يبرك فيك شكرا, شكرا جزيلا ربنا يبرك فيه في مثال حتناتكم شكرا لك ربنا يبارك الله فيه الله وبرك الله طب الوستاذها هيبة أهلا وسهلا أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. لو تمحت ممكن أفعل للشيخ يفري يا فن لو سمحت حضرتك أنا في مشكلة بيني وبين زوجي اتفضل ودلوقتي انا انا بجي اتصل عليه هو بيعني معايا يعني مش بيتصل عليه على طول وبيريحني كده في الكلام هو فين؟ هو مسافر خارج مصر يعني؟ او فانا طيب. مش عارفة اتصل عليه ولا ايه؟ طيب خليك معانا خليك معانا بس طيب. الدكتور يتكلم معاك ونشوف المشكلة ونحلها وانت معانا على الهواء ان شاء الله وربنا يفرج الكرب يا رب ان شاء الله م. احنا كنا سؤالنا هي عندها هيأ. مشكلة آه. ومع زوجها وهي م. بتقول ان هو عنيد فهي م. مش عارفة بتقول تسأل عليه ولا لا, لا بلا شك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأوا بالسلام م. فاحنا عاوزينها تأخذ هذه الخيرية أوه. وعاوزينها ايضا تأخذ الرفق عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زنا، وما نزع من شيء إلا نقصه وشأنه. والحقيقة طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى عبر عن الزوجين في الحياة زوجية هن لباس لكم وأنتم وأن... إيه؟ لباس لهن. الكلمة لباس هنا معناها الستر. تمام؟ وبالتالي الستر الزوج ستر لزوجته والزوجة ستر لزوجها. لذلك ما فيش مانع ان هي تكلمه بل انها تبقى البادئة هي ممكن تقول اننا لو عملت كده هيقول لي انت اللي رجعتي وانت اللي سألتي وانت اللي ما قدرتيش تبعدي وانت وانت, وإنت وما أو ولو أوه. قالها فاجرها على الله سبحانه وتعالى واعظم النساء اجرا على الله سبحانه وتعالى اقدرهن على التدلل لزوجها هم. وعلى الصبر عليه وايوم امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أو على شدته أعطاه الله مسلما أعطى أسيات امرأة فرعون يا الله عزة يبنى بيت في الجنة ولا لا يا الله آه فإذن أنا بقول لها سارعي وكلمي زوجك حتى لو رد عليك رد ناشف باردو ليني في الكلام واطلبي إن إحنا نفتح صفحة جديدة وإن إحنا نتحاد وإن إحنا نتواد وإن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أمرنا بهذا وبإذن الله تعالى ثقي إنك لما تتبعي هذه السنة الطيبة هيجي من وراها خير كتير أوي. تعاشر الله. الأخت الثانية بتقول أقل مشكلة الزوج أقل مشكلة معاه بينسى كل حاجة حلو وبيمسك الحاجة الوحشة دي الحاجة السيئة دي. ناس الله سبحانه وتعالى إن هو وبالنسبة للزوجات أيضا. آه ما هو ماش على الزوج بس الاثنين. ويعني ناس الله إنه يهد الجميع. يا رب. أنا لا أعتقد أبدا. كما يقول علماء النفس أن تكون هناك مشكلة إلا بوجود طرفين متشاكسين. عمره مشكلة هتقوم أوم يا أومها طرف واحد. مم. وبالتالي نحن لا نزه الزوجة عن الخطأ ولا ننزه المزوج. آه ولا نقول إن الزوج ملك والزوج شيطان أو الزوج شيطان والزوجة ملك لا نحن بشر. فليفتش كل منا عن الخطأ والنقص الذي فيه. وذلك لما يجيل زوجين يتحاكموا. أجد الشيء العجيب كل السؤال الأول الذي يخرج من الزوجين أنا حقي عليه من اللي غلطان آه. الحقوق أنا عاوز حقيقي وهو يقول أنا عاوز حقي مفيش واحد يقول أنا الواجب اللي عليها إيه يقول لهم المفروض لما نبدأ يقول إيه اللي عليها علي. وهو يقول إيه اللي عليها قربنا والله لو عملنا هذا م. لذلك أنا بقول للأخت يعني برضو فتشي يمكن تكون فيه كلمات بتؤدي إلى غضب الزوج، أوه. يمكن يكون فيه مواقف بتؤدي إلى غضب الزوج، وبالتالي إذا أنت قدمت المعروف، فتذكر هو الشيء السيء اصبري واحتسبي لأن أنت الآن راكب مركبة، أنت والزوج بتقول المركب والركاب هم الأولاد. لو ما صبرتوش هتغرق الدنيا مم. فانت الأجر عند الله سبحانه وتعالى صبري واحتسبي والزوج أيضا يصبر ويحتسب ولنتغافر ولنتصافح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجات الكلام و يعني المشاركة بين الزوج والزوجة في الطعام والكلام الطيب الكلام الجميل بين الزوج والزوجة نعم. بقول انه ممكن يبقى الكلام تقيل على بعض الأزواج والزوجات حتى لو تقدم السن مم. برضو لابد ان يكون فيه هد ويكون فيه حب ويكون فيه تقدير ما بين الزوجين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام الحقيقة حط نموذج او وضع نموذج عظيم قوي نعم. للأسوة والقدوة ازاي يزرع الحب بيني وبين زوجتي يوم يجيب هدية تمام هدية ولو كانت بسيطة جدا وادخل بها على زوجتي كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فوجد السراويل ملابس النساء فاشترى وهو فرح مستبشر مم. حتى ان السيد نبراية في الرباية يقول قلت أحمل عنك رسول الله قال أتحمل عني وزر يوم القيامة شاء الله حيب النبي دخل البيت وهو مسرور أنه سيكسو زوجته فهدية هدية في عيد ميلادها هدية في عيد الزواج هدية من غير مناسبة تدخل عليها ولو بشيء بسيط جدا وهنا بقى نصرح للزوجة بما كان في بيت النبي اقبلي الهدية مهما كانت مم. حتى لو كانت صغيرة حتى لو كانت قليلة آه. مش تقول له انت متمطع من الهوى و جايب لي مش عارف ايه هو انت يعني يا ما الرجالة بيجيبه لكن لا ما شاء الله ربنا يبارك لي فيك تمام بابتسامة ابتسامة طيبة تمام والحقيقة انه ال ان بقول النبي تبسم وكان اذا دخل البيت تبسم وقالقى السلام علماء النفس لهم كلام لطيف جدا في البسمة دي ده بتعمل شغل في البيوت هذه البسمة رسول الحب مم. ودليل الود كأنها تخطب القلب وتقول إن فتح فالخير قادم الله الله تمام نعم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذه بسمة يبقى ندخل البيوت مبتسمين نح نلقي السلام وبعدين نشارك الزوجة الطعام من أسباب الحب والمواده إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك زوجته إعداد الطعام ويكونوا في مهنة اهله اللي بتقرب الزوجين من ايه من بعض الأزواج؟ يا دكتور من اللي فاضي حد فاضل كده تعرف اه اما يدخل لها جهز الطعام اديني اعمل السلطة معاك اه هتقوله عنك هتقوله عنك لا لا برضو انا ساعدك اه تمام حط الطعام فيثني النبي على الطعام نعم شوف شوف الذخور علي رضيعة عليه السلطة والسلام الهدى الود والحب نعم بارك الله فيك والله العظيم أكل طيب طب يفرض الأكل فيه عيب آه. يجي حديث سيدنا أبو ريو ما عاب النبي طعاما قط عليه الصلاة والسلام إن والصلاة. اشتهاه أكله وإلا تركه علي الصلاة الله عليه الله والسلام طب لو جاء الكلام الجميل وهو ما تعودش على كده الزوجة هتقول في حاجة غريبة آه. إيه اللي وراء الكلام ده ما هو ده اللي بيحصل لما ندرس في المساجد هذا آه. الكلام آه. يوم الزوج يتعلم الكلام ده وتفاجأ فيه الزوجة بعد العمر ده أي. جاي رقيق يلقي السلام تقول له خير <تصفيق> <تصفيق> ايه اللي حصل يقول الله انا اسمعت من عم الشيخ يسري في المسجد آه. بقول كذا من سنة النبي فانا والله كويس قوي وبعض زوجات تتصل بي تقول لي جزاك الله وخيرا الراجل بقى يلقه للبيت مبتسم فعلا وبيقول يقول الكلام طيب وقلها دورك بقى انك تنمي اوعد او بوز في وشه او تقبل الكلام ده بانك تصديه ولذلك في الطرفة واحد نشف على زوجته كفاف تماما نعم فعاوزه يقول كلمة طيبة تقول يا فلان ما تقول لي كلمة حلوة كده من اللي بدلعوا وياه الستات حط الغدة حطت الغدة ما أقصد يا ابو فلان أقصد كلمة طيبة شيل الغدة شالد ما أقصد يا ابو فلان قل لي كلمة رأياء على روح يطالح حرام عليك يا أخ لا حول ولا قوة إلا بالله نعم الثانية نشف على زوجها قوي فقول لواحد زميله إيه زوجتي نشفة بتقول ليش كلمة بلها رأي قبل قال له خدوا فسحة كما تفسح تروأ فتفسحها كده بقولها شايفة الأمر قالت له شايفة انت شايف يا يختي قول له شايف الأمر وانت أمري وربنا أمر بالساتر الكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. صدقة فبس جو الرحمة والود والبسمة والتراحم يولد الحب نعم. كما أن القسوة تقتل الحب قتلا ولهذا كان النبي صلى, صلى الله عليه وسلم كريما ولوداً بساما فإذا أخطأت الزوجة إذا أخطأت الزوجة وكيف كان النبي يقضي على المشاكل الزوجية أو يحل المشاكل الزوجية في الحلقة القادمة بإذن رب الله رب العالمين ربنا, ربنا يبارك فيك ربنا, ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيكم ربنا في قلوبة قلوبة عليه في كل نفس ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تليق بيدك العظيم لمقامه الكريم في كل نفس ولمحة وطرف إلى مدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ورضعنا بالصلاة عليه واجعلنا من خير الواصلين إليه أرحم الراحمين يا رب اللهم أمين المسابقة مشاهدينا الكرام هنقول من هو اسم الفائز معنا اليوم برحلة العمرة المقدمة من شركة تيري جولي للسياحة وشركة مصر الجديدة لي السياحة كان السؤال ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم يريد نشوف مع بعض الإجابات على الشاشة لجل ان استاذنا يختار لنا رقم من هذه الأرقام ويختار نعم اختار لنا رقم استاذنا الجليل أي رقم أي رقم من على الرقم 35 شخص. طيب رقم 35 من؟ طبعا الإجابة الصحية اسمه عبد الله بن عبد المطلب نعم رقم 35 طب موجود رقم التلفون رقم التلفون موجود يريدنا تواصل معه رقم 35 هو اللي هيكون فايز معنا برحلة العمرة يكون فايز معنا برحلة العمرة بإذن الله رب العالمين رقم 35 حنشوف رقم تلفون ونتواصل معه الآن بإذن الله أستاذنا الجليل حنقول السؤال الجديد ما اسم أم النبي ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت نشوف السؤال على الشاشة ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم للإشراك في المسابقة ارسل حرف ميم ثم مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة على رقم 95-23-5 95-23-5 إريت نشوف السؤال على الشاشة ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ماتت ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ماتت نكرر مرة تانية للإجابة على السؤال ارسل حرف ميم ثم مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة على رقم 95-23-5 والمسابقة برعاية شركة تيري جولي للسياحة وشركة مصر الجديدة للسياحة وشركة المدينة المنورة للبناء والتسليح ربنا يوارف الجميع شهدنا الكرام انتظرونا في حلقة الغد انقدر الله لنا اللقاء والبقاء وحبكم في الله شكرا لكم نلتقي دائما إن شاء رب العالمين مع أستاذنا الدكتور يسري محمد هان الأستاذ بجامعة الأزهر كل يوم مساء مع الرسول الزوجي والمشاكل الزوجية إلى آخره اللي عنده مشكلة اللي عنده سؤال يريد أن يتواصل معنا في حلقة الثلاثاء بإذن الله رب العالمين من أجل ان تبقى بيوتنا فيها المواد والسكينة والرحمة والتعاون والتشارك والألفة بين الزوجين زوجته يا رب العالمين مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة الغد انقدر قدر الله لنا اللقاء والبقاء احبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كربي يا يا من بفيضك يرتاوي ظمآن يا من بسنتك العظيمة نهتدي والشرع فينا الدقان ون حي يا قطف ال